فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون